بسم الله الرحمن الرحيم لا اله قريش الى فهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف